لكل ضياء ل ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ء لكل ضياء لكل ي ا ء لكل ي ا ل ل ه م ا ف ي ا ل س م ا و ا ت وما ف ي ا ل أ ر ض وإن ت ب د و ي ا ء لكل ضياء ك م أو ت خ ف ك ل ض ي ا س ب ك م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 موسوعه ن رسله ا ل ن ا و ب ل ي ك ا ل م ص ي ر ل ا ي ك ل ف ا ل ل ه ن ف س الاسلاميه إ و ع ه ا ه ا كسبت ع ل اسماء ما ك ب ت الله ا ل ح س ن ا ربنا و ل ا تحمل ع ل ل ي ن ا إصرا, إصرا كما م ح ت ه على ا ل ذ ي ن من ن ق ب ل ا ر ب ن ا و ل ا ت ح م ل ن ا م ا ل ا طاقة ل ن ا به واعف م ي ه و ا غ ف ر ل ن الهدى و ش ا ك ه دعويه ل ا ن غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ر ي ن ربنا و س و ع ه ا ل ن ا ما ل ا طاقة ل ن ا و ا ع ف واغفر عنا ل ن ا و ر ح م ن ا أنت م و ل ا ن أنت ا م و ل ا ن أنت ا م و ل ا ا ن فانصرنا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا على ل ا ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن